وأن وجوده فيها هو للاختبار لا للقرار وأن دار القرار هي الجنة وهي دارنا التي كنا فيها في صلب أبينا آدم ثم أخرجه الشيطان منها فأنزل إلى الأرض ليبتلي الله بني آدم وليقضي الله أمرا كان مفعولا وكل ذلك بحكمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن عرف الحقيقة وأبصر الطريق وشد عزمه إلى الله فأنقذ نفسه من الظلم والكفر والشرك والمعاصي والذنوب فإن الجنة هي المأوى ومن أطلق العنان لنفسه تفعل في هذه الدنيا ما تشاء وكأنه ليس ثمة حساب ولا عقاب أعاذني الله وإياكم من تلك العاقبة فإن الجحيم هي المأوى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 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإذا علم هذا فاعلم أن الله عز وجل لا زال يحفظك من النار والوقوع فيها ولا زال يقربك من الجنة والدخول إليها. كيف ذلك؟ ألا تجيبني أنت أيها الفاضل الكريم عن هذا السؤال؟ ما الذي يجعل أو السبب الذي يقتضي أن يرسل الله الرسل والأمبياء للناس؟ ولماذا لم يتركهم لعقولهم هم يحسنون الحسن ويقبحون القبيح وهديناه النجدين لماذا أنزل الله الكتب بل قل لماذا يتكلم الله في القرآن يخاطبني ويخاطبك يا أيها الناس اتقوا ربكم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 لا زال الله يخوفنا النار ويأمرنا بالابتعاد عنها ويرغبنا بالجنة فيذكر لنا نعيمها وثمارها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لماذا يذكر الله كل هذا لماذا يذكر الله كل هذا لماذا لأنه هو الغفور الرحيم لأن رحمته سبقت غضبه والفضل أحب إليه من العدل ولو عاملنا الله بعدله لهلكنا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 لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يقول عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنو عبد من ربه يوم القيامة يدنو يقترب في الحياة الدنيا إن أقرب ما يكون العبد من ربح وهو ساجد فيقترب اقترابا يعلمه الله وهو ساجد وفي الآخرة يدنو دنوا من ربه بجسده وروحه يقول عليه الصلاة والسلام يدنو عبد من ربه يوم القيامة فيقول له ربه أتعرف ذنب كذا وكذا فيقول ربي أعرف ربي أعرف ثم يقول له الله وتعرف ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول ربي أعرف ربي أعرف فلا يزال الله يقرره بذنوبه وهو يقول ربي أعرف ربي أعرف مرتين فيقول له الله فإني قد سترتها لك في الدنيا وأغفرها لك اليوم قد من الله عليه بنعمتين ستره في الدنيا فلم يفضحه وغفر له في الآخرة ولا يزال الغفور الرحيم يتقرب إلينا بشتى أسباب الرحمة لعلنا نرجع لعلنا ننصرف عن النار ونتجه إلى الجنة لعلنا نتعرض لرحماته فتصيبنا ومن سعة رحمته ومن فضله وكرمه أن جعل للناس أوقات ومواسم يرجعون فيها إليه لعلهم يتقون لعلهم يتذكرون لعلهم يتدبرون لعلهم ينتبهون من هذه المواسم هذا الشهر الكريم الذي نحن على أبوابه يا من ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان. قد أظلك شهر كريم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عسياني شهر رمضان شهر التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لعلك ترجع تصلح شأنك تصلح قلبك تصلح نفسك تبصر في أمرك تنظر عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك هل الدنيا تستحق أن تبتعد عن ربك هل ما أنت فيه خير لك مما ينتظرك من الجنة والنعيم المقيم؟ لعلكم تتقون أي لعل رمضان يعينكم بما افترضت عليكم به من الصيام والقيام من الصيام لعله يعينكم على التقوى كنتم تشتكون قسوة القلوب في بقية الشهور جاءكم الشهر الذي تلين به القلوب فهل من راجع لله هل من تائب هل من متقي قد أضلنا هذا الشهر العظيم الشهر الكريم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان كأنه يبشر صلى الله عليه وسلم بل هو يبشر أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلها خير من ألف شهر من حرم من حرم خيرها فقد حرم اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن صيامه وحسن قيامه واجعله خالصا لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين أقول ما سمعتم استغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد أيها الأفاضل الكرام يقول الله سبحانه وتعالى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 إن القضية كل القضية تتحدث عن إصلاح هذه المضغة التي في جوفنا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح القلوب هو الذي يجب أن يكون الهدف في هذه الحياة. إن القلب خلق لغاية عظيمة ليست هي تدفق الدم في الجسد كما يفهم الكثير من الناس. إن القلب خلق من أجل التفكير والتدبر ومن من أجل الخوف والحب والرجاء والخضوع. خلق هذا القلب ليأمر الجوارح أن تكون عابدة لله سبحانه هذا القلب خلق من أجل أن يأمر كما يأمر الملك في مملكته أن يأمر الجوارح التي هي تطيعه أن يأمرها بطاعة الله وأن ينهاها عن ماصية الله فما بالك لو فسد القلب فلا تسأل عن حال الجوارح بعد ذلك وما بالك إذا حصل للقلب الصلاح فلتبشر الجوارح بعد ذلك إن هذا القلب يشبه الإنسان تماما فهو يمرض يسقم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولا تخطعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذه القلوب تمرض ليس مرضها تصلب الشرايين أو العجز عن تدفق الدم هذا من الأمراض العضوية هناك أمراض الروحية يمرضها القلب فيعجز عن أدائ ما من أجله خلق لا يخشى، لا يخضع لا يخاف من الله لا يحب الله لا يرجو الله هذا القلب يمرض وإذا تركه صاحبه في مرضه فلم يعالجه مات القلب فبعسا لجسد على قيد الحياة وقلبه ميت وإذا تنبه المسلم لهذا القلب فقام بإصلاحه وجره إلى علاجه ولا زال يعارجه ولا زال يتعاهده بالعلاج حتى يشفيه الله والطبيب هو الله وإذا مردت فهو يشفي كيف يشفى القلب وكيف يمرض القلب إن مرض القلب من خمسة فاحفظها رحمك الله كثرة الكلام كثرة الطعام كثرة النوم كثرة الضحك ومخالطة الناس بغير فائدة أخبروني رحمكم الله هل هذه الخمسة تحدث لنا في رمضان أم لا كثرة الطعام انظروا كيف ازدحمت الأسواق من أجل الطعام كثرة النوم وانظروا إلى من جعل رمضان نوم في النهار وسهر في الليل كثرة الضحك وانظروا إلى تسابق الناس إلى الملهيات بعد صلاة التراويح وكثرة مخالطة الناس من غير فائدة إلى آخره من عوامل قسوة القلب ما فرض الله علينا رمضان من أجل قسوة القلوب بل من أجل إصلاح القلوب وصلاح القلب في ضد هذه أيها الكريم لماذا يجب علينا أن نأكل كثيرا في رمضان لماذا يجب علينا أن نملأ بيوتنا طعاما بعد صلاة التراويح أو بعد أذان المغرب لماذا, لماذا كل هذا لماذا هذه الأنفس لا تستطيع أن تمسك نفسها لله شهرا واحدا فلنتعاهد أنفسنا أيها الأكارم أيها الأفاضل لعلك تجيبني فتقول هذه عادة المجتمع تعود الناس بهذا أيها الكريم العادات والتقاليد إذا كانت توافق الكتاب والسنة فحي هلم بها وأكرم أنهم لكن ماذا لو كانت عاده تبعدك عن الله ليس من الأفضل تركها وعلاجها الطعام مباح لك أن تأكل ما تشاء شرب أبو هريرة لبن حتى قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أجد له مسلكا لكن هل في كل مرة يفعل أبو هريرة هذا وهل في كل مرة يفعل رسول الله هذا؟ وهل في كل مرة تفعل هذا؟ يفعل هذا؟ لا بد أن تتدارك قلبك قبل صرخة الموت وسكراته. فإذا جاء الموت والأجل، للاستقدام ساعة كما أنك لا تتأخر. فأصرح شأنك أيها الكريم، أيها اللبيب أيها المسلم المؤمن. أيها الطاهر العفيف، أدرك نفسك لا نجعل رمضان شهرا للطعام والملهيات إنه شهر طاعات ماذا لو عكفنا على كتاب الله بدل من أن نعكف على المسلسلات ماذا لو عكفنا على كتاب الله بدل من أن نعكف على الملهيات ضع لنفسك نقطة تقف عندها واجعل لنفسك شعارا تنادي به في رمضان وعجلت اليك ربي لترضى اليك اليك والا لا تشد الركائب ومنك والا لا تنال الرغائب وفيك والا فالمؤمل خائب عنك والا فالمحدث كاذب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والعنام غضاب وليت, وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هيل وكل الذي فوق التراب تراب إذا لم نرجع إلى الله في رمضان متى نرجع إذا لم نصلح هذه الأنفس في رمضان متى تصلح وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما قلت منه تحيد، تهرب، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئد مت، فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فيا أيها الأكرم، يا أيها الفاضل، تذكروا حديث رسول الله.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 هئوا هذه الأنفس للقيام هئوا هذه الأنفس للصيام هئوا هذه الأنفس للانقطاع من الدنيا إلى الله إلى الله ففروا إلى الله هئوا هذه الأنفس للصدقة هئوا هذه الأنفس للأعمار الصالحة لصلة الأرحام يكفي أحد عشر شهرا والقلوب في قسوة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 اللهم اجعل عملنا كله صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيه شيئة اللهم اجعل أنفسنا تعكف على كتابك اللهم اجعل أنفسنا تعكف على كتابك اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك واهدنا إليك واجعلنا هادين مهديين يا أرحم الراحمين واهد بنا يا أكرم الأكرمين اللهم حق دماء المسلمين اللهم احق اندماء المسلمين اللهم احق اندماء المسلمين اللهم احق اندماء المسلمين اللهم احق اندماء المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم الطف بهذه الأمة وكشف عنها الغمة اللهم الطف بهذه الأمة وكشف عنها الغمة اللهم الطف بهذه الأمة وكشف عنها الغمة اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء، اللهم احفظ لنا فيه ولاة أمورنا وشيوخنا وحكامنا أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعة وأريهم اللهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهي لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين